بسم الله العزيز الجبار والصلاة والسلام على أشرق الأنبياء المصطفى المختار وآله أطيبين الأطار هذه القفيدة تتحدث عن مفارقات الدهر وأبحوكات الزمن ستبتغى في اطار رسالة موجهة الى اخ منحرد حينما رأيته يطرق ابواب المنكر ويجتهد في جمع الرذيلة ويحرص على اقتناء فبادرت لإخراج ما في نفسي عن هذا الزمن وما فيه من تبار فقلت أفقر رماك على الموبقات وخير حياتك فوق الممات كم اخترت أحيا إلى أن أراب ولم أدري رؤياك تعني الوفاة رأيتك تجمع بالمنقصات بنحم الذي يجمع المكرمات تميل إلى القبح في لذة كميل بري من الهومسات وللتأصيلا نقي النجار بأكثر كف من القادلات فما لك تجري بديل الدماء بأرطك مستحبر المسكرات تعجبت تعجبت من عيش ذا بيننا أسبخ يرى وسط ماء الفرات ولكن إلى ربك المنتخى وقد أجن الماء بالناظرات فليس نجار كذاك الخبيث فكيف اتيت خبيث الصفات ايام متفاوضت استغلالي اوخوان وذا العجب بصفته لا نبا اينا رجس بلحم البؤن وينقى الى الطاهرين الفتاد كان الذين اتوا بالزنا بني الطهر والطاهرون الزنات إذا زندق القس في زيره وعربد في الرب في الصومعات فقل إن دنياك في نخبة وأخاك بين سداء البناء أتسخر مني أيا ثامعي كأنك أعمى عن الحادثات ألم تر مشيخة المتقين سجودا من السكر للغاليات إذا دار كأس بدور الشمول سيذكر شعب بدور الجنات وقد يحكم الخصر في رأسة علينا لنمشي حفاة عرات وقد يحكم الخصر في رأسة علينا لنمشي حفاة عرات فكم قدثت كلمات لهن على سورة الحجر والنازعات وكم يعد ليلا لهن الزعيم ويصبح يقرئنا العاديات عشبت أمثلك يحيا طليق وقد وئدت في السجون الأباق فللدهر بالخلق طبع قديم يروي ضماه من العبارات وأعذبها في لهاة الزمان جموع تصب من الفلسات وأطرب صوت إلى سمعه تنفقد سر من الزفرات كأنهم قد أبادوا أبا وعند الأباة إليه تراك فتفل شرعهم والثناء يقدس شرعا من الحرمات فذوق التقي له حنبل فذوق التقي له حنبل وكش إذا قد دليء الحياة ويمنع ذا عن قفضه وللأرض من الزمال مواك بذا وطن الخبض أرض الدليل ايا حر فابعد عن الغربات فرحشة قبر اناث العديد اذا الكون شبر من الظلمات اخي ظلم العيش في منزلي وخارجه ظلمته من الطغاق ايصبح ايصبح قوم بكسب الحلال ويصبح ويصبح قوم الى المنكرات ايصبح قوم لكسب الحلال ويصبح قوم الى المنكرات وتسهر عين لكرن القدود وتسهر اخرى لذكر الصلاة وتلك التي سهدتها القدود لمن سهدت للدعاء حاكمات لقد وقف الزهر في ذلة غدي مثل يومي بدل يآت أتبكي أتبكي وما الدمع يجري أتبكي وما الدمع يجزي المصاب أتبكي وما الدمع يجزي المصاب وهل يرفع الدمع للنازلات ومما ينقص عيش الفتاة ذكاء يجلي له الناقضات إذا أغصر الزهد في عجله سيقرأ ما تحته من سمات إذا قبل العهر أجلي سهيك ستكفيه ألفا من القبلات وإن حل سعد فزهد له سيجلب مزرا من الراطفات ويزهد في الخطر عند الظهور فألف بركض وألف المشات ولا يشرب الخمر أجلي تقيل فلا بأس بالزق في الحفلات ويترك زقا لمن حوله فعجني محب إلى الصدقات ويمنع عجلي أهل الفساد ويعطي لأهل الصلاح الزكاة فياك أن تعترض دربه فذلك من أعظم الموبخات له بركات بقرن حديد سينزل في صدرك البركات وللعجل ذيل رقيق الخصال يزيل الدموع عن الوجنات ولكن على ما اطيل الحديث كأني عشقت لحاق الرفات ولكن على ما اطيل الحديث كأني عشقت لحاق الرفات وهب أن ذلك مستهجل أجثمان ميت يصبه الممات أجثمان ميت يصبه الممات والسلام عليكم ورحمة